na katika halqa hii ya leo katika usiku huu min shahri safar al20 min safar mwaka 1441 min hijra almustafa sallallahu alayhi wa sallam tunaingia katika hadithi ya pili chini ya mlango wa hapa alyaqin wa tawakkul mlango huu ambao tumeanza kuzungumza takriban Kabla ya, darsa, uh, kabla ya wiki moja mbili Kwa tunaendelea katika katika babu wa tawakul. Na cha leo ಖಬಲ ಎರಸಲಾ ಕೈಲೇ ಆ ಕಚ ಕಾ ಬಾಬು ಯಕಿನಿ ವತವುಲ್ ಕಾವು ಚಲೇ ನಾ ಹಲಕೀ ಯಾ ತಿನ್ ನಸಾಬಾ ಕಚ ಕದೀಫ ತು ನಾ ಎ ಹದೀಫಿ ಅಪೀಲಿ ಚಿನಂಗು ಹದೀಫಿ ಅಪೀಲಿ ಕಚ ಕಮಲ ಹೂ ನೀ ಕದಾ ಹದೀಫಾ anhuma Na imamu nawawi ta'ala Anasema wa an ibni Abbasin anhuma aydan. Aydan, manake, vile vile Kwa sababu hadithi ಇಮಾಮ nyuma Pia ಅನ್ ಸಮ Abbas ಇಬ್ಬನ hadithi ಪ್ರಬಲ ಹುಮಾ kule nyuma ya kwanza Katika babu ಕದಾಲಿಕ wa ವೀಲ Hadithi ya kwanza ni, ni hadithi ya ಹದೀಸ Abbas Na hii hadithi ya pili ಹದೀಷ್ನ ni hadithi ya ಕದಾಲಿಕ ibn Abbas na inshaallah hadithi ya tatu inayokuja pia ni hadithi ya Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhum ana sema salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ibn Abbas ana sema qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam au kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul fi du'a'i tutumi alayhi salatu wa salam katika duaa yake alipokuwa miongoni ma duaa alizokuwa akiomba miongoni ma maombi aliyokuwa akiomba mtume sallallahu alayhi wa sallam kana yakuul alko akisema maneno yafuatayo kwa hivyo hadithi ya leo kadhalika ni kama hadithi takriban mbili zilizopita nyuma mnakumbuka ni hadithi ambayo ndani yake ni dua kwa hivyo tunasoma kadhalika min adiyati an-nabii sallallahu alayhi wasallam na leo kadhalika tutapata fursa ya kuzungumzia min fiqhi adiyati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa fiqhi za dua za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo hadithi ya leo ni dua Na, tuta, mtajua, na na na badai kuzungumza faida zilizoko mafunzo ನಾ ಬದಾಚಿಯ ಕುಶಾ ನಾ ತು ಫೈದಾ ಜಿಲ್ಲಝೋಕೋ ನಾ ನಾ ಮಫೋನ್ Kana ಕಚ ಕಲ ವಸ katika dua yake Allahumma Laka aslamtu Wabika amantu Wa alayka ತವಕಲ್ Wa ಅನ್ಬ anabtu وبيكا خاصمت اللهم اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني انت الحي الذي لا تموت يبقى بعض روايات انت الحي الذي لا يموت كصيغه يا غائب هنا هي صيغه يا مخاطب انت الحي الذي لا تموت والانسو والجن يموتون متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم كيشا امام نووي كانسمع وهذا لفظ مسلم هذا اللفظ لمسلم يعني اللفظ يا امام مسلم كتابه صحيح ورواه البخاري مختصرا كذلك من حديثه كذلك امهك امام البخاري و جاء اختصار يعني كمكته هي حديث كذلك امهك امام البخاري لكن مختصر مختصر رواه Kwa kwa hii dua dua dua ya mtume sallallahu sallallahu wa Na Na kila tunaposoma miongoni mwa Muhimu muislamu moyo moyo kabla kujua ಸಲಹ ವಸಲಮ ನಾ ಕಿರತ್ೋ ಸೋಮಾತ ರಸೂಲ್ ಸಲಲ್ಲಮ ಮುಹಿ ಮು ಇಸ್ಲಾಮ ಫನಿ ಬಿದಿಫಾದು ನಾ ಕಬಲೋ ಫನಿ ಬಿ ಸೋಮಾ ನಂದೀಕ kama vile ಕಮ sabah na ನು ಮಸಾ Eh, Mwislamu anazisoma anazisoma mazoea mazoea zile adia, ni kwa ke. Ndipo una, unaona au au una, bila ya ya kutizama kitabu au kartasi, kwa sababu ಏ ಇಸ್ಲಾಮು ಅನ ಜಿ ಸೋಮ ಪಕ್ಕಿ ನಕೋ ಮೋಯೆ ಅದ ಅಯ್ಯ ಇ ನಕೋ ನಿಪೋ ನಓನ ಆ ಉಮ ಸಿ ನಿಸೋಮ ಬಿ ಲ ಕುಜಾಮ ಔಕಾರ ಬಾಬುಝೋಯಿಸೋಲೆ ಸೋಮ ಪಸಿ ನೋಗಲಿ ಯುಮಾ ಯುಯ ಸೋಮ ಸುರತುಲ್ Bila ya kuangalia mushaf kwa sababu ni jamaa ambao walia soma kila ijumaa kila ijumaa paka anahifadhi ile sura suratul kahf na kadhalika baadhi aladhiya walmaathurat ambazo muislam anazikiriri mara kwa mara fa yataawada alaiha fa ila taawada alaiha hafidhaha akisha zizoea muislamu bila shaka atakuwa amezihifadhi kwa sababu ya takrar kwa sababu ya muawada na takrar kabisa Ni Ni Ni ya kwanza ambayo katika hadithi hadithi munasabatu Bi albab Au munasaba wa Na huu ameweka nawawi Ma Hii gani ಮಾೋ ಕಬೀಸ ಅದೀಫ ಬಿ ಐ ಬಿಿ ಕಾ ಗಾನಿ ಔನಿಯಾನೋ nawawi ನಮಲ uhusiano wa hadithi Na ಹೀೀಫಿ huu نا كويكو نعم فايده الحديث هي كويكو chini ya mlango wa al yaqin wa tawakkul. نعم. نانا تعال تانا ذا كفونوا هلي سؤال الاول كنا تانا نالو بسم الله. من يجيب عن هذا السؤال؟ ما علاقه هذا الحديث بهذا الباب؟ نعم. ايوه ابراهيم. وعليك توكلنا. فهذا له علاقه بايش؟ بالتوكل واليقين فين؟ امم <تصفيق> tohawa na ah andegetu ibrahim ameleta alaka ya hadithi hii na tawakkul ambayo katika kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wa alayka tawakkalna lakini kumbuka mlango wenyewe ni aliyakin na tawakkul ni mambo mawili kwa hivyo ikiwa tu waweza kuyapata mambo mawili katika hadithi hii itakuwa ni aula zaidi maana itakuwa tumepata alaka ya hadithi uhusiano wa hadithi na mlango wa yaqeen na tawakkul kikamilifu kwa hivyo idhan tumeona alaka ya hadithi kwa upande wa tawakkul ni katika kalima ya mtume katika dua yake aliposoma wa alayka tawakkalna kama mlivyosikia naam imebaki yaqeen aina alaqatu alyaqeen naam naam aywa ahsanti naam wataslimi yaqtadi alyaqeen billahi azza wa jalla ahsanti tamam jawabu ya pili kutoka kondoget hapa muhammad hamada katika katika katika dua yake Ya kwanza kabisa Allahumma laka aslamtu Kwa hili ಹಸೈಮ ಯ ಪಚಕಾನ್ kuna ಕಚ ಕಾ ತಮ ಕೋಟುಮೆ ಅಲ್ಫುಸೈಮ ಕಚ ಕಾದು ಯಕವನ್ ಕಬೀಸ ಅಸ್ಲಮ ತು ಕೈ ಕಚ ಕಹಿ ನೆನ ಅಸಲ ತು ನಾ ಕೆನ ಯೋ ಅಸ್ಲಮ ತು ಕೈ ಕುಕೀನ್ ಲಕ್ಕಕಿ ನಡಾ ಕೈ ನಾ ಮನೆ ನಾ ಕೆ ಸಹ ಕಮರ ತಾ ಶರೇ ಕೈಮ ಸಸಮ ಬಿನಿ ಕಾ ಅಲಕ್ಕ ಬಲ್ಬಾಪ او علاقه الحديث بالترجمه اما كو واضح ساسا bayana hadith hi halaka yake na babu al yaqina tawakkul iko wapi tuje katika masala ya pili ambayo ni sharhu kalimati al hadith au mufradat al hadith alafu tunamalizia na masala tatu ambayo ni al fawaid al mustanbata wal ahkam al mustanbata min hadha al hadith kwa hivyo masala ya pili ni mufradat yaani matamshi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na zile kalimatu tunaanza sasa kuzichambua na kuzifafanua moja baada ya nyingine kwanza kabisa yaqulu almustafa sallallahu alaihi wasallam fi hadha du'a allahumma laka aslamtu allahumma laka aslamtu ya rabbi ewe mola ya allah kwako wewe nimejisalimisha kwako nimeji salimisha hili ni tamko la kwanza au sehemu ya kwanza ya dua aslamtu ni fi'il maadi inayotokana na msdar istislam au taslim inatokana na tamko la istislam au tamko la taslim ambalo maana yake ni kusalimu amri kwa hivyo aslamtu unaweza kusema nimesilimu lakini maana yake hasa nimejisalimisha kwa hivyo inakuwa maana yake ya rab allahumma laka aslamtu ay kwako wewe nimejisalimu au nimejisalimisha kwa hivyo maana ya aslamtu bi maana alistislam wa taslim wa linqiyat li amri lahi tabaraka wa taala kwa jisalimisha kwa allah subhanahu wa taala na kujitoa kikamilifu كوا الله سبحانه وتعالى هذا معنى الاستسلام وهذا معنى التسليم كوجisalimisha نا سیسی miongoni mwa mana ya kwamba wewe ni muislamu au sisi kwamba ni waislamu maana yake istislamna sisi tumejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha huwa maana alislam maana ya wislamu ni alistislam walinqiyat li'amrillahi subhanahu wa ta'ala wa hukmihi na kujisalimisha kwa amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala na hukumu yake. Unafikiri imekuwa wazi pakapo? Kisha unazoona unatumbia walistislam na kujisalimisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yatadhammanu amrayn inakusanya ndani yake mambo mawili. Jambo la kwanza alistislam li li hukmillah au li ahkamillah alqadariyah. Kujisalimisha kwa amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala qadariyah za qadar. Thaniyan, alistislamu amri amri amri Allah Allah Ta'ala Ta'ala Ta'ala Ta'ala Kujisalimisha kujisalimisha Kujisalimisha kwa Kwa kwa kwa za za za za Wa Wa aina mbili. na na ಸಾನಿಯಮ ತೌಲಾಮಿ ಸಲಿಮೀಷಾನಕಿ ಶರಿಯ ನಲಿಮೀಷ ಅಗಿ ಸಲಿಮೀಷಾ ಕುಕ್ಮ್ರಜಾಲ ಸುಬಹಾನ ನಗಿ ಸಲಿಮೀಷಾ ಕುಮ ನಜ ಅಲ್ಲ ಸಬಹಾನ maneno ya ಟುಶಿಕಕೀಲಿ mazuri. kuna kujisalimisha kwa Allah aina mbili na yote mawili muislamu lazima awe nayo kwa hivyo yajibu al muslim ina wajibu kwa muislamu kwanza ajisalimishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amri zake za kadari na ina wajibu kwa muislamu ajisalimishe kwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala za sharia amri za Allah subhanahu wa ta'ala za kadari muislamu anafaa kujisalimisha bimaana ya kwamba ان لا يعترض على قدر الله سبحانه اصلي انشئ pingamizi aina yote juu ya kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala wala yatasakhat wala asichukie au kuchukizwa na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu mambo yote katika maisha na kadari na mambo ya maumbile yote yanakwenda kwa mujibu wa qadaa ya Allah subhanahu wa ta'ala نا حكم يا الله عز وجل نا قدر يا الله سبحانه وتعالى فوهو هه في هذا القسم هي اولا يجب على المسلم ان يستسلم لامر الله او ان يسلم لامر الله المسلم ان واجبك كوجسلميشا كقضاء يا الله سبحانه وتعالى ان كوجسلميشا كقضاء يا الله سبحانه وتعالى ان ترضى بما ها قض الله سبحانه وتعالى لك Uridhiye yale yote ambayo ya khairi, ya shari, ya Yote ambayo ambayo Allah Allah Allah Azza Azza wa wa wa Jalla Jalla Ameyapitisha Ameyapitisha Min khairi khairi khairi Au shar Katika Katika Katika mambo mambo mambo mambo ya ya ya ya ya shari shari Na Na ukubali kwamba kwamba kwamba umekubali Hukumu Ta'ala kuja kuja ni ni mitihani mambo mengine لكن يوتهني قدر نحكم الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده جو جو تكينا جوك فيك كاتك مام بو يشاري حكونا أنا يوزك كيوندو اسبكوها الله سبحانه Na chochote kina cho kusibu Au kufika katika mambo ya khiri Hakuna anayweza kuzuya Kwa hivyo kama ni shari Hakuna anayweza kuyondoa Illa Allah Fala kashifa illa hu Hakuna anayweza kuyondoa shari ile na madhara Illa Allah subhana Na yuyote Katika mambo ya khiri Yanayweza kufika ayuhal insan Anayweza Hakuna anayweza kuzuya Isikufikia khiri ile Wa alam انما اصابك لم يكن ليخطئك وانما اخطؤك لم يكن ليصيبك نجو ايها الانسان ewe wanadamu wasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia sahaba wake njoa ya kwamba chochote katika msiba ambayo inakufikia hakuna au ilikuwa hakuna njia ambayo itaweza jambo lile la msiba kwamba litaweza kuzuiwa lisikufike iwapo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa shapitisha katika hukumu yake نجنب نلوتي لخيري أنبالو أم الله أمي أنديك قنبالي كفكيه بس هكونا كيتو ومباتو كتازوية إلي خيري كذلك يسي يسي كفكيك رفعات الأقلام وجفتي الصحف كلامو زي شرفايشو زي شينو ليو نوينو أميكوكا ما ناكي نقوام بقدري يا الله سبحانه وتعالى إشان لكوه كيفو هكونا مجال هكونا نافاسي يمو إسلام كفاني اعتراض kuleta objection jo ya hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna nafasi wala haruhusiwe muislamu anitasakhat likaza ila au umechukizwa au uchukizwe na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na kama mnalojua Allah azza wa jalla mambo yote haya ya kadari anayoyapitisha anayoyapitisha kwa elimu yake na hikma yake ndio maana aya zinazozungumzia kadari na hukumu za Allah azza wa jalla mara nyingi zinamalizika kwa sifa mbili za Allah Subhanahu wa Huwal Hakimul Khabir na yeye ndiye aliye na hikma mwingi wa hikma na yeye ndiye aliye na ujuzi mwingi wa ujuzi Khabir bi umuri ibadi Hakim bi haythu annahu yadh'u al umura fi mawaadhi'iha Allah Subhanahu wa Ta'ala kila jambo analiweka pale pake kwa hivyo yule ambaye Allah Azza wa Jalla alimkunulia riziki anajua hikma yake kwa nini akamkunulia riziki Mwingine Anajua akam akam fulani, yule akam kada, akam wana, yule hivi, yule vile. Kul umuru, bimada? Allah, Wewe Wewe amri Allah Wewe, mimi, amri kwa Allah, wa ta'ala Bila ಮುಂಗಿನ ಅಕಮಿಸ್ ಸುಬಹಾನ حتى اذني كما وويني مسلم لكن انك انت لم تستسلم لامر الله او لم تستسلم لامر الله وي باده حيسلم امره لله سبحانه وتعالى ويافكيه درجه استسلام لقضاء الله هذه مرحله يجب ان يصلها المسلم من مرحله لازمه المسلم ايفكيه مرحله يا استسلام لقضاء الله وحكمه قدر يا الله يا خير sema aslamtu lillah naslimu amri kwa Allah subhanahu ya shari sema nimesalimu amri kwa Allah subhanahu wa ta'ala hii ni qada hii ni qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala yote anayopitisha Allah subhanahu wa ta'ala mimi niko tayari darab Allah subhanahu wa ta'ala lana min arwa'i amthila tistislam liqada'il Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mifano mizuri katika Qur'ani miongoni mwa mifano ambayo Muislamu yajibu ان يضعها في يضعها نصب عينيه اي اويك مفنوي لملي مacho yake sayote ana tafakari na kuyazingatia ili awe na kielelezo chema awe na kudwa hasana fi hayati miongoni mwa hizi amthila nyingi raia jidan fi alquran alkarim katika hi mifano miongoni mwa mifano ni mfano wa nabiyullahi ayub alayhi salam mfano mzuri kabisa wa istislam liqada'ihi ايوب عليه السلام امbei amefikwa na madhara amefikwa na mitihani hii ni aya ya qurani allah subhanahu wa taala anatwambia kuhusu nabii allah ayub alayhi salam anni masaniya dhar katika aya nyingine anni masaniya shaytanu binusbin wa adhab kwa hivyo haya ni madhara yanifika ayub alayhi salam hadith ya mtume sallallahu alaihi wasallam as sahih sahaha isnadahu jam'un min Ni Ni kwamba alayhi salam marida na Na na na Yani Fi badani Alipata mtihani mtihani katika mwili angalia angalia kwanza kwa kwa vizuri makini Halafu daraja ya istislam la kisha upime hali za za Au imani baadhi leo Ambaye na na kidogo Hapa pale na hapa na pale ಕೋಹಾ ನಾ halafu angalia ಅಂಗಾರ nabii muislamo leo namna anavochukizwa namna pengine anavolalamika au anavozungumza maneno ambayo la ya mbaghi antuqal maneno hayaifai kusemwa nabii allah ayub alayhi wa ala nabiyina salatu wataslim amefikwa ubtul ya fi badani fi jismie alifikwa na maradhi katika mwili wake ubtul ya fi mali alifikwa na mitihani katika mali mali yote aliondokea baada an kana tharyan min athra nnas manjakuwa alikuwa ni katika watu matajiri walikuwa na nafasi na mali thumma ibtuli akaletwa mtihani fa dhahaba jamiu mali mali yake yetu ikenda wa ibtuli fi ahli akapata mtihani katika ahli yake wanawake wote wakaondoka wakafa watoto baadhi ululama unasema paka mkewe mwisho akamkimbia baadhi ululama hada jaa fi baadhi alathar tayib mudda alibtila mudda wa mtihani ni muda gani في روايات صحيحه صحه عن النبي صلى الله عليه وسلم 18 عمل ميئه 18 وهو يتقلب في هذه الابتلاءات يا انجهوكا جهوكا ketika ميتحاني هي مزيتو مكبوه الله سبحانه وتعالى ميئه 18 وهو مبتلى في بدنه وهو مبتلى في عافيته مبتلى في ماله مبتلى في اولاده وفي اهله Aina musibha, nama tatizo, nama kila aina ya msiba min kuli aujoh msiba na matatizo na mazito kutoka katika kila sehemu imefikia kutoka kwa kila sehemu baadhi ya nas leo baadhi ya watu leo wanafikwa na msiba min ahli fakat watoto peke yake bas waytadhammar na anallamika anallamika na lamika bas ayal na mwinginea ربما fil afia fakat afia peke yake مغير في المال فقط ketika mal itu pekek waya tadamar waya tasakhat na ana chukizwa ana lalamika kila manayet eh ana lalamika kila manayet lalamika kila manayet lalamika lakin undhur ila ayub alayhi salam eh madha baqiya ya ikhwan kitu gani bado japewa mtihani eh wewe ushakwa mtihani fi afia wa fi almal wa fi alrisq wa fil aulad wa fil ahl madha baqiya fi hayatik عفش لكن سلم امره لله سبحانه ها جمان الله سبحانه وتعالى جزاه الله سبحانه وتعالى اكمى جزاء نموذجا ketika اعظم الجزاء ان ضرب له مثلا من اروع امثله القران سجل هذا المثل في القران الكريم يتلى الى قيام الساعه هذا من اعظم الجزاء جزاء كبيرا يا ايوب عليه السلام niko anyway anyway, allah subhanahu wa taala alimsajili kisa chake ndani ya qurani miongoni mwa mifano mema ya watu waliosalimu amri ya qadha ya allah subhanahu wa taala inasoma ila qiyamah wa zkur abdana ayub so kumbuka mja wetu ayub mkumbuke mja ayub alafu kisa chake kinakuja kinaelezo yake nam aliposema nimefikwa na madhara اما في قناه مدارا هذي وكذا وكذا وكذا يوتي هذا انا ياسمم المسلم في القران الكريم لكي يعتبر باتي عبره عبره تسليم لامر الله سبحانه وتعالى اذا هذا هو النوع الاول من انواع التسليم لامر الله عز وجل وحكمه وقضائه فك الله سبحانه وتعالى كم لتي فرج فرجكم جيا ايوب عليه السلام ها اي كشوكا kambeo orko derejilika hada muhtasalon baridun wa sharab wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum allah subhanahu wa ta'ala kampa akambagesha ahli yake akawemletea watoto ya neema zote zile akamletea naheri zote akamletea yote haya allah subhanahu wa ta'ala kambagesha baada ya kumpa mtihani mtihani mizito akaweza kusubiria Bal ilahi li amri Wa wa ta'ala. Bila Bila yakula lamika. kweli. kweli. mwaka Mwaka Hu hivi. kila siku naomba niko vile vile katika umaskini mimi naomba tu naomba alafu utuambiwa eh mashehe watu waambia msikitini eh mwenyezi Mungu asema niombeeni nitawapa iko wapi hadha tazamur watasakhut eh na mtume aleyhi salatu wasalam anasema yastajibullahu li duai abdi Allah subhanahu wa taala anaitikia dua ya mja wake maalam ajil mada mo hana haraka او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام هنا هنا حركه وكي وانا حركه تو الله سبحانه وتعالى بس دي هو معنى دوه دعيا دو يقولك انت انت وكي وانا حركه الله عز وجل ماذا يقول حسين تنتظر لكن ما لم يعجل المسلم فان الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء عبده هي اينه يا كونس اينه يا ثانيه استسلام لامر الله عز وجل اخوان استسلام لحكم الله الشرعي استسلامي لأوامر الله الشرعيه نيكسالمو امري مع امر ذا الله سبحانه وتعالى ذا الشريعه فب هو تنى امري ذا الله هذا وجلا قدريا نى تنى امري ذا الله سبحانه وتعالى ماذا شرعيه شرعيه ني امري ذا الله ذا الشريعه هيโซピア لازيما او تساليمي امري يعني لازم او سارندا مع امر ذا الله سبحانه وتعالى ذا الشريعه نا امري ذا الله سبحانه وتعالى ذا الشريعه zina ingia katika milango mitatu milango mlango wa kwanza at taslim li jamiil ghaibiyat thaniyan at taslim li jamiil akhbar allati jaat an illahi azza wa jall wa an rasulihi sallallahu alayhi wa sallam thalithan at taslim li jamiil awamiri wa nawahi ukishatimiza milango hii mitatu بس و يتكون امتيميزه التسليم لامر الله الشرعي ومساليم امرك او مساليم نفسك يقو امر يا الله سبحانه وتعالى كالشريعه انه مambo matatu jambo la kwanza jamiil ghaibiyat mambo yote ya ghaib alioeleza Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mambo ya sharia lazima usalimu amrik jamiil ghaibiyat kila kitu ambacho Allah amekwambia ni cha ghaib basi lazima wewe usalimu amri unasema madha ha كل من عندي ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا وله ولو امني ونسمع هيا يوتى انطوقا مع مولا wetu tumeamini هذا الذي يقوله المسلم في الغيبيات كل جنب لغيب ونسمع ان هذا من عندي ربي نؤمني امنت نتوقا مع مولا وكن كل مبه غيب تمام يا اخوان نعم كل ما جاب لا غيب من الغيبيات التي اخبر بها الله سبحانه واخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم وامي بيقولوا قلنا مambo يا غيب متعلق بكذا وكذا وكانا سليم امر حتى كما هاينجي ketika اكلي yako wewe salim amri amanna كل من عند ربنا نعم مانبو يا ملايكا أميانبيو هنا ملايكا جبريل أنا پا كتوكا مبينو يا كذا أنا جكو وحي أنا ترهمكا مبقا كمتومي صلى الله عليه وسلم أنا ترهم شاو وحي كشا نرولي أنا مباو ميا ستاك غيب كل من عند ربنا آمنت يا رب سيانزة كتفوتا فالسفة إذي مباو ميا ستاك زميكا عجي إذي تاكا فيب مباو ميا ستاك ادي الفلسفه يعني الفلسفه اكو فلسفه كاتكه الغيب الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب اول ما يؤمن به المتقون الايمان بالغيب وهو من مقتضيات التقوى واضح يا اخوان جميع الغيبيات واميبي كنا عذاب في القبر amant amant kuna waislamu leo wanapinga adhab alqabr sema kuna adhab ya kaburi watu atakuwa wamelala kwenye kaburi ehe wale maneno umeto wapi sema qurani nasema hivyo wapi nasema qurani qurani nasema katika surati yasin qalu man baathana min marqadina nani aliyetufufua katika usingizi wetu tulikuwa tumelala hapo huu ni ushahidi kwamba watu kwa wamelala kwenye kaburi hajoi kwamba hadha akisema maneno haya dalla ala madha ala jahli hii ni tayari ni dalili ya ujinga wake kwamba ni mtu ni mjinga hajajua aya za Qur'ani zinasemaje na ushahidi wa Qur'ani unasemaje na aya hii imeshuka kwa mnasaba gani inazungumzia nini si yake yake ni nini aya hii imebeba maana gani makusudi yake ni nini mayala jahil yetakalam min hawa anazungumza na hawa ya nafsi yake Na Si kwamba tu Ni Ni ambayo ambayo Wa wa Au alladhina anfusahum Kad Watu watu Wale Kwa sababu Kuna mushkil mkubwa katika ಬರ್ في اشكال كبير في اسلامه هذا كنا مشكل مكبوه سنه كاتكو الاسلام واكي لانه قد يحكم عليه بالرده اناweza kuhukumiwa kwa rida rida لماذا لانه انكار بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتد انا يpinga chochote kilichokuja kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم هذا مرتد haya angalia kuna hadithi ngapi za mtume alayhi salatu wasalam zinazungumzia kuhusu adhab alqabr ngapi sasa anaposimama muislamu akasema hakuna adhab alqabr swali hizi hadithi zote za adhab alqabr wamezipela kapi ankarta wamun yunkir ahadithan nabiy salallahu alayhi wasallam anaipinga hadithi za mtume salallahu alayhi wasallam madha baki ya min islami katika uislamu wake umebaki nini اليس هذا بمرتد؟ بلى. ارتد هذا. ديما انا nikwambia anajiita muislam lianahu qad kharaja anil islam bihadha al kalam. wala budda an yatuba ila Allahu azza wa jalla wa an yastaghfir Allahu subhanahu. mambo mazito wa ikhwan haya. Tayeb. Na mambo mengine mengi ya ghaibi. ya ya Ya ya mengi Haya ni Hii si jahl. Jahl aya si aya hii aya Aya na aya Si dalili dalili kabisa kwamba hakuna qabr Jahal tafsir quran Na na Na Kama baadhi watu Akachukua hapa hapa Akaitumia ile ile utetezi Au madhehebu Lakini aya ಆಮಿ ولا حديث حمصيدي ولا دليل او نصي حمصيدي كما ان يفعل بعض يا watu كل مambo yote ghaiba ikhwan mambo yote ghaiba kadhalik alistislam jambo la pili alistislam lijami'il akhbar khabari zote ambazo zimekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala qasas za mitume waliopita katika quran qasas ya mitume dan ya hadithi za mtume alayhi salatu wa salam athabita asahihah wewe istaslim li'amrillah subhanahu wa ta'ala Kuna hadithi ndani ya al-Bukhari Kumuhusu Musa salam. Nabi Musa alayhi alayhi salam salam siku moja na Na pahale katika Halafu halafu yake, yake yake inakimbia kumbe Allah wa ta'ala Kwa lile, atu, kwa ilmu Alitaka kupitia tukio lile Athibitishe Israela ile tuhuma ಜೀವೇ nayo Musa alayhi salam walimsingizia tuma mbaya ya urongo sisi tawatajia leo ni tuma gani maana kesi mada yake kwa hivyo waliomsingizia bani israeli na Musa alayhi salam tuma mbaya mbovu si nzuri ya qillatil adab ya uktovu adabu waliomsingizia nao Musa alayhi salam tayib allah subhanahu wa ta'ala alitaka kumtakasa mtume wake na tuma hii mbaya ya ay ayuwalladhina amanu la takunu kalladhina adhawo Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha Allah subhanahu wa ta'ala kamtakasa nabii wake Musa na tumambovu walio walio bandika nayo Bani Israila ulipomwita eh, Musa alayhisalam yale maneno ya sufah ya utovwa adabu na utovwa heshima kwa hivyo kuna watu wanakuja wakasema ha habari hii ha na hadithi hii haingii akilini ndakushotokea watu wa islam <coughs> thena ajabu zaidi ni kwamba mwanajiiti madhuhati katika baadhi ya dola baadhi ya nchi za waislamu ambao wamekuwa na ujasiri wa kuzungumza mbele ya halaiki za watu na kusema kwamba yeye anashaka juu ya baadhi ya hadithi zizoma katika sahihi al-Bukhari anashaka anashaka nazo haya anaambiwa wewe hadithi hizi unashaka nazo Kwa Kwa Kwa maadili gani? Kwa vipimo gani? Kwa gani? vipimo Unazitia shaka hadithi imamu Hadithi ambazo, wa meka, wa mba hadithi amezipokea Bukhari. Bukhari ambazo wakakubaliana. hizi imamu na imamu muslim. Fil Fil jumla. jumla. Sahiha. Filjumla. Sahiha. Ma fi Bukhari wa ವದಿ ಮುಸ್ಲಿಮ illa an nazar al-yasir jidan sasa pengine wewe unataraje yeye anayesema maneno haya akwambie pengine hadithi hii mimi na shaka nayo sasa akupe misingi ya kilimu eh misingi ya kilimu kama vile walivyozungumza wanazuoni wengine kwa misingi ya kilimu wakazungumzia hadithi za Imam al-Bukhari kwamba hadithi hizi pengine zina kadhaa na kadhaa na kadhaa kama vile katika al-Ilzamat wa Tatabbu' ya Imam al-Daraqutni kwa sababu ni bingwa wa ilmu ya hadith akaja kazi kagua hadith za imam al-bukhari akatunga kitabu cha al-ilzamat wa tatabbu juya imam al-bukhari na imam muslim na yeye pia naye akajibiwa na imam al-hafidh ibn hajar al-asqalani ilzamat za kazo na tatabbu akajibu imam al-hafidh ibn hajar al-asqalani akaambiwa la sivyo hivyo alivofanya alivosema wazi ehwan ai masala ya kit ka ilmu ya hadith kwa hivyo almuhim ni kwamba huyu aliyezungumza maneno haya aliifanya taan katika sahihihi al-bukhari eh unatarajewewe kosikia misingi ya ilmu ya hadith akwambie hadithi hii mimi nina shaka nayo kwa sababu eh sanadi yake iko hivi na sanadi yake iko hivi sasa kuleta katika upande wa jarh wa ta'did akulete katika upande wa isnad na ilmu al-rijal akulete katika mas'ala ya ya ya dirasatul mutun ilmu al-diraya akulete katika masuala ya mambo mengine ambayo wamezungumza wanazuoni wa hadith bombo ya ndani kule anakwambia jwabu yake sikizeni jwabu yake daiya huyu anasema yeye ni daiya anasema kwa sababu hadithi hizi ma tayadkhul fi aqli haingiki kwa akili yangu ya subhanallah allahumma inna nas'aluka alhidayah ndio maana katika hii hii hadithi tunayoisoma kuna maneno mazito mtume alihi salamu anaomba ndani mtakuja kusikia اللهم اعوذ بعزتك لا اله الا انت انت ضلني تكujakuskia <تصفيق> maneno haya mazito mbele anaizungumza mtume sallallahu alaihi wasallam maana hili ni katika mlango wa dalal na haya ni katika zile kaid ya aadaul islam waadaul muslimin kwa sababu wamejua na wanajua ya kwamba asahhu kitab baada alquran alkarim huwa ايش صحيح البخاري ni kitabu ambacho waislamu wanajua thamani yake na uzito wake na na ukubwa wa kitabu hiki katika elimu ya kuhifadhi hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ni wahyi wa Allah subhanahu wa ta'ala la shakka fi dhalik la shakka sasa aada uddin aada alislam aada hadhihi almilah walipoona kwamba wameshindwa kufanya kaid ala alquran ومشindwa an yabuthu asumuma fil Qur'an kurusha sumu zao ndani ya Qur'ani ومشindwa milangwa miefungwa wakauna nja nyingine labda ngoja tuangalia tujaribu kwenye sunu na kama tutaweza kitabu kikubwa kabisa ni kitabu chisrahii il-Bukhari na wakasema tukieza kukiangusha chisrahii il-Bukhari basi tumeweza kufunda u-islamu wate min al-asas wa min kawaidi l-islamu namba ya khatari Kwa kwa hivyo, amri Ni kwamba muislamu lazima Katika Katika kila ya ya ya Allah wa ta'ala Na, na mtume sallallahu alayhi wa Bukhari Kuna hadithi Anaingia juu Akianguka juu ya ಸಹೇ Ana ಹದಿಫಿಗಿ ಅಕೆಂಜಿ ಜಿ alafu umtoy umrushe alafu uinywe kile kinywaji kuna baadhi ya watu wengine wanafanya sitin za na hadithi hii na wengine wanaokuambia hadithi hii haiwezekani mtume kwamba alikuwa amezungumza maneno haya na kuna wengine wanaleta tawili na falsafa ya kila aina juu ya hadithi hii wanaokuambia hawa ni nzi wa madina ambao wanatoka kwenye tende atoka kwenye ajwa aingia kwenye tende hii kisha yoja kwenye asali akija kwenye chai yako mtumbukize ndani maana kani asale yona tende asemamia vijinzi vetu hivi vinatoka kwenye ninio falsafa hadi falsafa na tauhid wazi ha ikhwan n'am al'amr thalith at taslim li awamiri llah wa nawahi nikusalimu amri kwa kwa kusalimu kujisalimisha kwa amri zote za allah subhanahu wa ta'ala na makatazo wa ma kana lil mu'minina wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri haikuwa kwa muislamu mwanamume au muislamu mwanamke pindi anapotoa pitisha amri Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake awe muislamu huyo kiume au kike kwamba atiana khiyari ya kuangalia aweza kufuata au kutofuata هكون نفسيو لماذا تسليم لازم امو اسلام او اسلم امري اني نسلمش امري اني نسلمش كو امر الله سبحانه وتعالى اوامرنا ونواهي حتى كما هو جايه له حكمه yake nini ولا يلزم ان تفهم الحكمه من وراء الامر او الحكمه من وراء النهي Sisi lazima ujue hikma iliyoko nyuma ya amri ni nini na nyuma ya makatazo ni nini ukaanza kuuliza kwa nini hii imeamrishwa kwa nini hii imekatazwa tamam unakuuliza swali hili wewe kama ni msome ukiuliza swali hili jwabuo ni moja unasema alhikma hira ataa'budu lillahi tabaraka wa taala walistislamu li hukmihi wa amrihi hikima yake ni wewe unaombiwa wewe kama muislamu unasalimu amri kwa unasalimu nafsi yako kwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala au la basi hiyo ndio hikima yake na kama ni muislamu anisalimu amri kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi salimu amri umeambiwa hii ni amri na hii ni nahi fuata hakuna khiari fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimu kafima shajara bainahum ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت اهه ويسلموا تسليما يسلموا امري بعدا يا كما الله سبحانه وتعالى ناوامر ويؤمن في سوره النساء هاو توweza kuwa waamini kuamini kwa likweli hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum mpaka wakufanye wewe ya nabiy Allah ndie hakimu katika mambo yote yanawatokea alipokuwa hai na hapa kaleo na paka kesho ila kıyamis saa mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye hakimu wetu ndiye judge juu ya yote yanayotokea kati ya waislamu narji ila madha ila kitabillah wa narji ila madha ila sunnatil mustafa sallallahu alayhi wasallam ndiye hakim hata yuhakimuk فيما شجر بينهم kisha baada ya kutukua hukumu ya mtume sallallahu alayhi wasallam thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait kisha baada ya hapo wasione uzito wa jambo lolote ka miongoni mayale ambayo wewe ume yatoa kwamba ni hukumu na qada chochote alichopitisha mtume ali salatu salatu wasalam katika hukumu na qada muislamu hifai kuwa na haraji kusikia dhiki hakuna kwa sababu wa yuslimu tasliman ni lazima usalimu amri hiyo ndio allahumma lakaslamt umeona maana allahumma lakaslamt ni maneno mazito wa ikhwan قل ان صلاتك ونوسك ومحييىك ومماتك لمن لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ميمي دي المو قنزا واليوسلم امرك الله سبحانه وتعالى ميمي ني واقنزا اول المسلمين ام النبي صلى الله عليه وسلم انا امرش واسمي مننوهيا كما يي ني واقنزا اليوسلم <تصفيق> امره dogo, lakini kubwa ಏನ ಐವೋ ಲಿಖ ವೇಲಿ ತಮಕೋ ಮಲಿಯೋ ತಮಕೋಡೋಗೋ Kwa ufupi waweza kusema tamko hili, ಬೇಬಾ uislamu wote mzima kamili. Uislamu wote ಓ ಇಸ್ಮ ತೆ ಓ ಸಮ ಓ ತು ಕೋ ಕಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಲ ಕಾ ಅಸಲಮೋ ಲವಾಂಗ್ ಕೋಮೆ Kwa ಮ umesalimu ಅಮರಿ Ya qada, umesalimu ಸಲಿಮರಿ Ya... Shari, ya Allah wa ta'ala mambo matatu yake ambayo ಶರೈ ಯುಬಿಬಹನ್ ವತಾ ಮಾಮಬಾಟೊಂಬುಮಾ ಜಾ ಕಟ ಕಾ ಮಾಮಬೋ ಐಬಿ ಯತ್ ಕಟ್ ಕಾ ಮಾಮಬೋ ಅಖಬಾರ ಕಟ ಕಾ ಮಾಮಬೋ ಅವಾಮಿ ಕಟ ಕಾ ಮಾಮಬೋ ನವಾಹಿ ಯೋತ್ನ ಸರಿಮರಿ ನಾ ಕು ನಾಫಿ ತುಕ್ ಲಿಮಾ ಹಕ್ ಮ್ಯಾಕೆ ನನಿ ಹಿಕ ಮೆ ಜರೇ ಸಲತ ಸಲಾಮಾಮ ಅಮೆ ಕು ಮಾಮಾಮ ಅಂಬಾ ಎನ ತಂಗು ನಿಯಾ ಮಂಗ ಮಿಯ wala ya Kula nyama ingamia Inatangua kusema najisi Mbona Mbona mbuzi ಕೂಲ ಅಂಗರ್ ಎಶ್ವಿ ಅನಿ ಗಮಯ ಬೋ ನಗೋಂಬೆ ಅತಂಗ ಬೋ ನಂಬಝು ಬೋ kutia shaka اولا ويو كما اذا كنت تفوت حكماء ابحث عن الحكمه هي انك كتكه حركه ذهنيه ونشاط عقلي ما في ما في مشكله لكن يسيفني عقلك يا اعترض على امر النبي صلى الله عليه وسلم مانك كنا وقت منجين عقل المنامو انيويكا عقلي yake katika haya mambo ambayo nimeazungumza hapa sasa hivi anaitumia akili yake katika qadha ya Allah subhanahu wa ta'ala na akili kule haiwezi kuingia anatumia akili yake katika mambo ya ghaib na akili haiwezi kuingia katika mambo ya ghaib anatia akili katika akhbar habari na, na visa na mambo ya habari anaoeleza allah na mtume wake akili yako haiwezi kupita pale ni wahi wa allah subhanahu wa taala akili yako nafanyaje pale ndani au achukue akili yake aitie katika amri na nawahi makatazo na maamrisho wa allah subhanahu wa taala na akili yako apo ndani inaingiaje اذا لا يدخل هذه مجalat او هذه امور لا مجال للعقل فيها يعني mambo ambayo akili haina nafasi ndani yake kabisa amna kama unataka kutumia haraka dhinia tumia akili pengine ilmu pengine ambao Allah amekuruzuku katika kutafuta hikma pengine utafute hikma utafute ma huwa sir sir ya kisheria ni ilmu hiyo inaitwa ilmu al maqasid inaitwa ilmu al hikam hikami ash-shari'a ينتوي علمو اسرار الشريعه مما من الناس من غير كما هذا لكن لا تبحث عن لماذا استفت ان كنين وستفوت كنين جوابي يكون داخل القران كنين uruhisiwi kutafuta kنين الله سبحانه وتعالى اناسما لا يسالوا عما يفعل وهم يسالون هاليسوي كنين الله سبحانه وتعالى لا يسال لماذا la yusal abadan ukioleza kwa nini umemkosea adabu allah subhanahu wa ta'ala mtaasali limadha hata watu wanapouliza swali usiulize kwa nini allah subhanahu wa ta'ala amesema hivi kwa nini allah amefanya jambo hili la la yusal limadha esal mal hikma hikma gani allah fanya hivi kuna hikma gani kama ile hikma inajulikana wanazoona wameitaja utaambiwa na kama hikma haijulikani unaambiwa salim li amri allah azza wa jalla salimu amri عرفت الحكمة ما عرفت الحكمة سلم لله عز و جل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ناني ألي أفت دينك كميليف نكي سوا سوا كمشن ديولي أمباي أمي سلم أمرك و الله سبحانه وتعالى هكونا هكونا هكونا هذا هو معنى يا اللهم لك أسلمت كيش أنا سيب أمتمح عليه الصلاة والسلام كتك دعاياك و بك آمنت Na kwako wewe ni mekuwamini Lakana kabla afijenda mbele hapa katika wabika amant Kuna nukta ambayo wachani ishirie kabisa Ili ikija kule mbele itakuwa mshajua <clears throat> Mukitizama haya maneno munakuta Imetangulia kabla ya kila uh, neno Imetangulia kitu ambayo katika lunga ya kiarabo kinaitua aljaru wal majrur Aljaru wal majrur Wanazuhani wengine wanasema Taqdimu Ma'amuli al-hamal Taqdimu ma'amuli al-hamal Ime tangulia nyuma Kishan rio ikaja ili fiili Bele Laka aslamtu Kama Yani unjia nye gini ya kuzungumza maninohaya Ni kusema aslamtu Laka Aman tu bika Tawakaltu alayka Namna ipaka mwishu Lakini maninoyote haya ukiangalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam Kwanza ametanguliza kule nyuma Aljaru wal majururu kisha ndio mbele akatajala fiili laka ndio kaja aslamtu bika amantu alaika tawakkaltu ilaika anabtu bika khasamtu yote imetangulia na jar majo sasa pana hikma hapa na pana funzo hapa ndani mani arifa ehwan nafikiri tutashawahi kutaja nyuma lakini sivibaya kukumbusha mara kwa mara mpaka yekae katika fahamu zetu vizuri mal hikma fi taqdimi maamulil amal ما الحكمة في تقديم الجار والمجرور؟ من هي الحكمة ketika كنتغوليز الجار والمجرور في الكلام هذه يوتي؟ واكو ابي ماليه واسمي واسمي واللغه اينهم؟ وتوامبيه نعم نعم يا شيخ ايوه نعم جربوا نعم بسم الله الحصر كيف الحصر؟ tawkid sasa ukisema tawkid na hasr mambo mawili tofauti sasa chagua moja ni tawkid au ni hasr au zote mbili hasr hai ndioje hapa kijana wetu mashallah anasema hasr yani hasr maana yake ni kukusanya hukumu yote katika kitu kimoja ndio maana hasr naam nani mgeni na tajaribu man yuhawil hikma ya kutangulia harfu jar na jar majrur katika maneno yote haya laka aleika bika ileika ndipo kisha baadaye kaja kaja fiili naam kuna faida yake dan naam shekhr naam peke yake naam sasa inaitwaje hiyo ayo hasanti jawabiko hapo baraka rafiki hasana <favorite> jawabu hapo ndipo ulipotaja ndio jawabu lakini hasa katika lugha ya kiarabu ni karibu na vile ulivyosema ndio geto hapa lakini ondoa ha weka qaf inakuwa qasr eh hiyo inaitwa alqasr yani kukusuru hukumu katika kitu kimoja kufunga hukumu katika kitu kimoja peke yake wazi ehwan kwa hivyo hii ni kuonesha kwa lugha ngoja niwaregeshe kidogo hapa nyuma ukisema laka aslamtu maana yake لا يجوز التسليم الا لمن لله وحده حي فاي وكل امر يصقواك الله سبحانه وتعالى بك ياك عندذا قصر ساس قصر الحكم لله سبحانه وتعالى وحده لا يجوز الايمان الا بمن بالله لا يجوز التوكل الا على من على الله لا تجوز الانابه الا الى من الى الله لا تجوز المخاصمه الا بمن بالله نمناي بكمش kwa familia lazuri eh sasa hii inaitwa qasr maana yake ni kwamba haya mambo yote hayafai kufanywa isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hasanti wazi ehkuwa na ni kama vile katika qurani tunaposoma iyyaka naabudu wa iyyaka nasta'in kama vile tunavyosoma wa alallahi falyatawakkalu almu'minun naam paka mwisho maneno kama haya mbele tume sallallahu alaihi wasallam fi du'a يقول وبك امنت نا ni kuamini kadhalika wewe peke yako na kuamini katika tamko hili inakusaja inakusanya kila majal ya iman na kila fungu la iman miongoni mwa ile mafungo ya iman ambayo yanajulikana al iman bi rububiyati llah azza wa jall wal iman bi uluhiyati llah azza wa jall kwamba yeye ni ilaah na imani ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye rabb mlezi na yeye ndiye ilaah anayestahiki kuabudiwa na yeye ndiye Allah subhanahu wa ta'ala aliye na majina mazuri na aliye na sifa nzuri idhan al-iman bi rububiyati Allah azza wa jalla wal iman bi uluhiyati Allah wa wahdaniyati subhanahu wa annahu huwa al-mustahiq lil-ibadah wahdahu na yeye ndiye anayestahiki kuabudiwa peke yake والايمان باسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته نؤمن جميع ماذوري يا الله سبحانه وتعالى يوتينا صفات زيك زوتي ز الله سبحانه وتعالى امبازو anazostahiki na ambazo amejisifu nazo kwa hivyo hii ndio aliman billahi azza wajalla kisha tamko la tatu Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia wa alayka tawakkaltu na kwako wewe nimejitegemeza wakwewe nimejitegemeza kadhalika tumezungumza masuala ya tawakkul kula nyuma na atawakkul ala allah subhanahu kuna sampuli tatu ya aina ya watu ambao tawakkal tumetaja kula nyuma katika darasa ya kwanza ya mukaddima kwamba watu wanagawanyika mafungamano matatu katika kumtegemea allah subhanahu wa taala min haithu taalluqihim bil asbab kulingana na vile watu wanavyojiegemeza na zile sababu za tawakkul kwa hivyo kuna watu ambao wametegemea Uh, wanamtegemea Allah peke yake lakini hawafuti zile sababu na hii ni makosa kama tulivyotaja kuna wengine ambao wanategemea sababu peke yake lakini hawamtegemei Allah Subhanahu wa taala kabisa hamtegemei Allah azza wa jalla kabisa yeye ametegemea sababu kwa mfano katika maradhi katika maradhi kuna sababu na kuna anayetegemewa kuleta dawa na poza anayetegemewa kuleta pa, dawa na poza ni shifa ambayo ni shifa man huwa Allah subhanahu wa ta'ala Sababu ya shifa ni mwanadamu Na madawa yake ya duwe ya tengeneza Wile mwanadamu, izi ni asbab Ya weza kupatikaniwa sababu Na badu shifa Hayja patikana, kwa sababu Ina toka shifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala Na ina weza ikashuka shifa Bila yanini, bila sababu Yote hii ni amri Allah azawajal Na hii ndi wa hikma ya Ibrahim Alayhi salam katika dua yake Kale manenu aliyasema Aliyasema wa idha maridtu fahuwak Yashfini Hii ni ni ukamilifu ukamilifu wa wa wa wa wa tauhid tauhid tauhid tauhid tauhid Na aqida Ya ya Allah Ibrahim Ambaye baba katika Katika umma mzima watu kwamba akiwa mgonjwa Basi inatoka inatoka inatoka kwa kwa kwa kwa ta'ala haitoki Dawa Lakini Kwa Allah Tafauti kwa. Ebu yake. ebu Ebu yake dawa dawa inatoka inatoka kwa Kwa inatoka kwa Na shifa Allah wa ta'ala tutatulia yamanenu. Ili watu hapa, atengeza ಮನಾಡ ನ na Allah ndiye anatoa shifa kwani dawa haina shifa ni sababu pekee yake naam asante kwa maana ya kwamba ile dawa yenyewe ile dawa inaweza kuanishifa na inaweza isiwe isiye kuanishifa tumefahmiana vizuri ikhwan na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani madhaqa anasema wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sikiliza ile neno kwa makini alisema ma huwa dawa au ma huwa shifa ما هو الشفاء بما منو حي او مكني ويند نيومباني وكافكيري الله حكسم ما هو دواء بسبب دواء ينوي ذا يكون ني دواء لكن ليس شفاء لكن الشفاء اكتواكو الله سبحانه وتعالى موجه كو موجه يتكونني سبب يتكونني توذا موجه كو موجه اذا هناك فرق بين دواء وبين ايش الشفاء وعليك توكلت kadhilika tawakkul tumetaja mafungo matatu ya watu katika tawakkul na wale wengine ambao watu wa haki sasa walio wa sawa wanategemea Allah subhanahu wa ta'ala wanamtegemea na huko wanatekeleza zile sababu wewe una magonjwa eh taatamid ala allahi mishifa kisha unatafuata zile sababu za dawa kuna miko eh kuna madaktari kuna dawa kuna tembe kuna kadhaa kuna kadhaa zifuata Uteseme mimi yote haya ni mambo ya upuzi haya hayasiyatambui mimi namtegemea Allah peke yake haya si maneno ya sawa si maneno katika dini Bala budda min madha la budda min akhdhil asbab hapana budi kufuata zile sababu ambazo zitakupelekea katika dawa Kigawanyo kingine cha tawakkul ambacho tukitaja leo kule nyuma tukitaja katika mukaddima leo tunakitaja Tawakkul kadhalika ikhwan kuna tawakkul ambayo ni wajibu Tawakkul ambayo ni wajibu يا واجبو الذي المسلم لازم ايفوته الا توكل نتوكل على امر لا يقدر عليه الا الله تبارك وتعالى ان كمتgemeا الله في كيتو امباجو حقنا اويزا يكفنيس بو الله جل جلاله peak هذا النوع من التوكل ونظنه ونسمه توكل ماذا واجب توكل يا واجب الرزق من يقدر عليه الله وحده اذا تتوكل على الله في رزقك الاولاد ان ايتوها وان ايペア وانا وتوتو ان ايتوها زوادي يا وتوتو من هو الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء انثا ويحب لمن يشاء الذكور اذا انت اعتمد على الله وحده فيك ساس وقت المسلم ان يقوم يتغمد اسيكو الله جل جلاله ketika mambo ambao hakuna aweza kuyafanya illa Allah fa huwa mushrik to yanani na ya kwa makii ونمتغي مياه كتو چوته كتك جامبو أمبالو هكونا أوازا يكولي فانيا إلا الله جل جلاله فهذا شركون تنا شركون أكبر شرك كبوة يخرجوك من الإسلام نقطو قد كتو إسلام شرك أكبر كل كتو أمبالو لا يقدير عليه إلا الله هكونا أوازا يكولي فانيا اسفة كو الله ونمتغي مياه الله جل جلاله بكيكي نواصل بعد الاذان ان شاء الله اين يا ابي الى توكل ني توكل جائز توكل جائز ني الى توكل ambao المسلم ان يجitegemeza kwa kitu ambacho kinakuwa ni sababu ya yeye kumpa ile jambo ile jambo maana anatafuta min umuri dunya au min umuri alakhirah hili ni atawakkul jais Kuna kuna ambayo ambayo ni wajib, na kuna ambayo ni ni Na Yani pale kujitegemeza Kwa mtu anakuwa ni sababu ya yeye kumpa kumpa katika jambo au kumpa lila jambo na lila tafuta, au jambo lila mkera, Au maudhi, Au kumondolea ತವಕುಲ್ಂಬಾ ಯೋ ನಿ ವಾಜಬ ನೋನ ತವಕ್ಕು ಅಂಬಾ ಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಬಾಬು ಕುಮಾ ಕುಮ ಸಾಮಿಬ ನತಾ ambayo ಕುರಾ anaweza kuyafanya Na lakini ingawa baadhi ya ulama وانا اسمع هي توكل العينه الثانيه الي بيلي انه جائز ني اولى اني بظوري مسلم حتى استوميه ننه توكل ها استوميه ننه توكل استخدمه ننه اهتمامي يلي يبقيه توكل كالناني الله سبحانه وتعالى بكياته ولدي معنى بعض العلماء علماء العقيده وانا اسمع لا يستحسن ان يقول المسلم توكلت على الله ثم عليك لا لا يستحسن سي في ظوري مسلم وكسمه mimi nimetawakal kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha nimetawakal kwako eh by the way unisaidie katika mambo au unifanyie katika mambo haya unisailishie ingawa ki maana ni sawa yani katika utaratibu ni wa akida hakuna makosa wala hakuna mbaya lakini alishkal inakuwa katika ta'addub ma Allah Subhanahu wa Ta'ala jua hili neno ili nibaki kwa Allah peke yake kwa hivyo muislamu hapa inabidi vzuri aseme tawakkaltu ala Allah ಆಟ ಕಾ ಅಕೀಲ ಸಿಮ ಚಫಲಾನೆ ಕಟ್ ಹಾಕಿಕೆ ಕುಮ ಸೇ ಜಲಾಕೆ kumpa pengine e, usaidize fulani kumpa jambo fulani miongoni mwa mambo ambayo mwanadamu anaweza akayafanya miongoni mwa mambo ambayo mwanadamu aweza akayafanya, akayafanya. lakini huwezi kumtegemea mwanadamu mwanadamu mwenzako kiume mwenzio katika jambo ambalo haliko katika mipaka ya uwezo wake wala kudira yake kabisa ayam katika uhai katika, e, mambo kutafuta, e, nini, katika mambo ya kutafuta nini izza katika mambo ya kutafuta E, kundu wa khiri, nashaari, ili ambayo Allah wa ta'ala katika nguvu ಕೊಂಡು ಖೇರಿ ನಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಯೋ ಅಲ್ಹಸು ಭಾನುವ ಅಮೆ ಇತೋ ಕಟ್ಕೂ ಯು ಇಕು ನನ ವೇಜ್ ಹಕ್ಕು ನೈವೇಜ್ ಕೋಫಾನು ಲೋ ಎ ಕ್ವಾ ಕ್ವಾಂ ಮಾಮು ಮಂಜೀವೇ ಎಂದೆ ಅಕ್ಕ ಮೋಂಬೆ ಮಸಲನ್ ಅಕ್ಕ ತಾಕೆ ಔ ಅಂಟೆಗೆ ಮೇ ಇಲಿ ಸೈಡಿಯೇ ಕಟ್ಕ Mathalan fil hayati wal ಹ್ಯಾತಿ Fil hayati wal Ni ni ni kwa kwa mfano kisa kisa kidogo cha kuchekesha lakini mambo ya ya ya Kimetokea kule wakati wakati wa nyuma wanavitaja katika badhi, fitabu, Wanasema wakati moja, ye ni mungu. Pale katika yake, katika baadhi Wanasema moja vile mungu. bibi yake Akiwa amefariki. Akaja akakuta akamkuta askari ಅ akamwambia wewe unataka kichukia samina nataka kumona huyu Mungu apa ndani ehe afanyaje asema amrejeshe uhai yule jogoo wangu ni jogoo ambaye ninampenda kabisa mara leo nimeamka nimeona amefariki yuliaska rada kenda kumpelekea salamu firaun mwambia firaun kuna bibi pale nje ana jogoo lake ni ngufi ni bebe asema atakumrejeshe uhai yule jogoo wewe Mungu si wewe ulisema ma'alimto lakum min ilahin ghairi na ukasema ana rabbukum ل lazım، لذالص إلى الله ويمق gezeverً لها، الله على الشخص ويمدن هذا من سывط، للنamaan لذالص الجسد الآن ، الجسدة المتابعة؛ لهم يعني ليس فقط ب lucky من أن تب sweating الحمائ للطины inherently Allah musta. Tayeb ikhwan. Mpaka mwisho wa kisa hicho maana kisa cha cha ajabu kwa hakika. Yaani kama vile kama vile alivyoambia wa Musailama al-Kadhab, sielewi unajua jwabu ya Musailama al-Kadhab. Hii ndio jwabu alitoa Haman, alimwambia Firaun. Ile ile jwabu ya jwabu ya moja katika wafuasi wa Musailama. Musailama al-Kadhab kwa wale wasomjua ni mtu aliedai utume baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam musailima alkatab kule ya mama kwa hivyo alisimama na yeye akasema ni yeye pia ni mtume na nabii anasema yeye yuha ilehi tunataka kidogo katika mada ni wape mifano sasa miongoni mwa mambo yuha ilehi akao yasoma aya pale za, za urongo na hapa na pale nazitunga pale kwa pale zile aya anauliza e, kwani kuna aya ganye kwenye qur'ani yuapewa aambie kwa mfano kuna suratul fil na yeye atonga yeye suratul fil anasema alfilu mal filu wama daraka mal filu lahu neneo alfunu tawil au khortomu tawil wa zaili qasir mambo kama hayo sasa baada ya kusoma ile yale maneno ambayo yeye alitapia ni Qurani wahid akamwambia mmoja katika wale wafuasi wake amwambia waoneje Qurani yango akamwambia yule bwana akamwambia wallahi innaka ta'lamu anni a'lamu annaka kadhab wewe wallahi wewe unajua ya kwamba mimi najua ya kwamba wewe ni mrongo Kwa hikma kabisa na kwa Asa haya niyo maneno wa Hamana ali mwambia Fir'aun Mwambia hawa ni bebe wajua Nakatika baati ya vitabu bengine Wa Hamana akamwambia Fir'aun A hala Hamana ya Fir'aun Mbaka ikawa ni mfano Hivi leo warabu Nikua ni mfano na julikana kwa warabu Ukitaka kumcheze ya mtu ambaye Yuwajua yale mamboyako na wayafanya Akwambia ala Hamana ya Fir'aun Yani hata Mimi pia Mimi pia pia. Fir'aun. Manake wa Sasa ajua si mungu ni mrongo. Adanganya watu eh, Ana ah, Lakini haja ಯಾನಿ ಹಾತಾನ ಪಿ ಚೆ ಜಾ ಮಿಮಿ ಪಿಯ ಮನ ಅಲಿ ಮಂಿ ಹಾ ಹಿಂಗ ಹಾನೆ ಹಾ ಯಿ ಹಮಾನ ಪಿ ಮೀಮಿ ಪಿಯ ಬಸ್ ثق. <صفح> طيب يا اخويا. وعليك توكلنا هي اللي بامو تمايزgumza غمزة... نتوكل على الله سبحانه وتعالى. علي بن ابي طالب رضي الله عنه اثر عنه علي علي الاسميكان م نقول ما نينو مزوري امي يسمي جو توكل امي يسمي ما نينو يفطاي. علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: من اعتمد من اعتمد على ماله قل. اتكايتegemea مالك. ajowe mali yake iko suku moja itapungua wa man i'tamada ala 'aqlihi dhall na na yetegemea akili yake anapotea wa man i'tamada ala jahihi dhall na atakaye tegemea jah na nasaba na kabila na chao chake iko suku moja atadhalilika wa man i'tamada ala allah na anayemtegemea allah subhanahu wa ta'ala ma qalla wala dhalla wala dhalla huyo hata haitofika siku atapungukiwa wala haitofika siku atapotea wala hakuna siku atakuwa dalili maniyatamid ala man ala allah tabaaraka wa ta'ala hada huwa tawakkul kisha mbele mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa ilaika anabna na kwako ya rabbi subhana tumerudi imetukamana na neno inaba نا انابه وانا زوني وانا اسمع هو الرجوع الى الله سبحانه وتعالى نكرر الى الله سبحانه وتعالى هي دي معنى انابه انابه نكرر الى الله سبحانه وتعالى نعم كيشا وانا زوني وانا توامب ابن القيم الجوزيه رحمه الله أنا تعالى انا اسمع والانابه انابتان نا انابه كرري الى الله سبحانه وتعالى ني عينان 2 دسكيزاوا ماكين كيماليزي ماليزي ان شاء الله كيشا تفون دراسه tu tampak ya na wetu ile pale ambayo tumemwahi hili auliza swali moja huna tena swali liko bado swali lako hakuna tena alhamdulillah hamsema alhamdulillah alhamdulillah raye kwa hivyo inaba ibn qayyim rahimahullahu ta'ala anasema ni inaba ngapi mbili inaba ya kwanza inabatul makhluqat ila rububiyati llahi azza wajalla ni inaba Ya Ya kurudi kwa kwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Yeye Yeye Yeye ndiye ndiye ndiye mlezi haja haja zao zote zao zote ಜವಾ ಅನ್ಯ ವಾಮ ಜೋತೆ ಯಾಕೆ ಕುತ ನಮ ಅದ ಅಹಮದಿಲ್ಲ ರಬಿ mlezi Mola mlezi anae walia na kuasimamia na kuangalia na kuapa na kuaruzuku waja wake hadha wa rabb hili hi arububia sasa inaba ya kwanza ni waja kurudi kwa allah subhanahu wa taala katika rububia yake ana sema ibn qayyim hi aina ya inaba waja wote wanafanya almu'min wal kafir albar wal fajar mu'min yumo kafiri yumo mwema yomo katika hiyo inaba na muovu pia yomo katika inaba watu wanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wazi hai hii inaba mara nyingi inatokea katika hali moja pekee yake hali ya nini hali ya madhara hali ya dhiki na shida inapotokea hali ya dhiki na shida watu wanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa itha massan nasr d'u rabbahum munibina ilai Hiyo ndiyo shahidi waki Watu wakifikwa na madhara Watu Siyo wa islamu Watu wote Wema Wa ovu Watu wote Wakifikwa na madhara Daawu rabbahum Watu wote Wanamuita mwela wawo Munibina Ilehi Tena hali ya kuwa wote Wameruli kwake Hata mtu wakao Mushrikina Ainagani Akiwa katika ma, eh, niniyo, ma, Boti Au mashua Au marekebu Meli Ndege Isha aza kuenda yumba yumba hivina mnaig Yale maji au lewpepo au ile anga Sasa inaanza kufwata ambri ya Allah subhanu wa ta'ala Sio chombo tena kina chofanya kazi Ni anga ya Allah subhanu wa ta'ala Ni bahari ya Allah subhanu wa ta'ala Ndiyo inafanya kazi Watu anarudi kwa Allah jalla jalalu Tena mukhulisina lagutin kwa ikhlas Aza soho la mwasaha ikhwan Yuko bwana moja ame ni hadithia siku nyingine nafikiri sijui yu kama yuko hapa yule na ndugu yetu Khaled Abdel Malik ahsan anasema akumbuki ikikisa mmoja alikuwa ameneleza nafikiri tai au rubama khanatni dhakira labda ni mtu mwingine nafikiri ameneleza lakini nakumbuka kama ilikuwa ni yeye siku nyingine ilikuwa kule eh, Nairobi ameneleza kwamba katika ndege kulikuwa na watu na yeye pia kuna bwana mwingine ambaye amemueleza nafikiri au kama si yeye rubama shakhs akhar almuhim watu walikuwa wakandege Sasa mle ndani ya ndege kulikuwa na watu wa dini mbalimbali. Eh, watu wa dini mbalimbali. Eh, wakafauliki, nani, nani, nani. Sasa walikuwa nasafiri siju ni rihla upande gani. Alimuhim ile ndege ikaanza kuingia, kuingia katika matatizo. Eh, engine, wakaambiwa kwamba engine siju imefanyika nini na ndege ikaingia katika eh, lile tamko ambale watu wa ndege unasema tabules. Naam. Eh ile hali ya ewa na ndege kutetemeka tetemeka. sasa ulipoona kwamba mambo sasa yameanza kwenda mrama na ameanza kutisha na watu wachaona kifo kiko mbele yao anasema yule bwana wale watu wote pale aliyekuwa anabeba sio kitabu gani aliyekuwaamevaa sio nini amevaa msalaba hakuna tena amebaki sasa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake anetajwa yani misdaqa liqawli lahi azza wa jalla wa huwa asdaqul qa'ili ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حديثا wote wanaelekea kwa Allah Subhanahu wa ta'ala wote wanaelekea kwa Allah wanamuomba Allah mwenye kusema God mwenye kusema Lord mwenye kusema Allah muislamu wote hakuna tena pale cha kitu kingine chochote hata Jesus akusikika pale akitwa Jesus wanajua hii anga ni ya nani ya mashara aljin walins ان استطعتم ان تنفضوا لا قطار من اقطار السماوات والارض فان اها لا تنفضون الا بسلطان سلطان قوه يا الله سبحانه وتعالى ندي يتكowepeleka katika anga ya Allah jalla jalalu sio mashini zenu wala vyombo veno hivi mlivo mlivo navo aina ya pila inaba tunamaliziana na darasa ni inahba awliya Allah subhanahu إلى ألوهيته. الإنابة الثانية. الإنابة الثانية هي إنابة أولياء الله إلى ألوهيته سبحانه. نكوردي معوالي و الله سبحانه وتعالى وناؤمؤمني الله سبحانه وتعالى ونابوردي مع الله جل جلاله في كتاك ألوهية yake. kwamba ييه الله عز وجل ديي أنا يستحقوا عبديوا. يليه يا أولا هي الثانية هي ألوهية. na mnaurudi katika uluhi ya Allah subhanahu wa ta'ala manhum awliyaullah wale waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na wamfuta Allah subhanahu wa ta'ala na wanaomumini na wanaonyenyekea kwa Allah jalla jalalu na kushu na kutii amri yake subhanahu wa ta'ala na Hawa wametajwa ndani ya Qur'ani katika aya mbalimbali na sura mbalimbali kwa mfano الله جل جلاله يقول وانيبوا الى ربكم واسلموا له هذه انابه للخاشعين نقراه في سورتي نافكيري ازم ماذا يقول الله سبحانه فبشر عباد يومئذ لا بشر تحب فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا ايش اول الايه قبله ها ايش تعبد الله فعبدوا ما شئتم من دونه ها ها ايي يكون نومه سنه بعده ها وانا ابو ايوا اول الايه ايش نعم وذلك يخوف يخوف الله به عباده يا عباده فاتقون بعدين والذين اجتنبوا هذا والذين اجتنبوا الطاغوت ان يع부دوها وانابوا الى الله لهم البشره فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا والذين اجتنبوا طاغوت لما يترك عنهم أن تتعبوا الطاغوت snaps به الله عز وجل الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدواها هو قبط الطاغوت الطاغوت كل ما عبد من دون الله كل ما نعبد من دون الله 수بية قبر لذا رأيell قد من دون الله صصنم لذا رأيell قد من دون الله قدf فجع إذا رأيئر من دون الله قد 빵 حجر اذا عبد من دون كل هذه طاغوت كل شيء كل الذي تنعش عبدي من دون الله فهو طاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها نا ولى وجههم امباو ومهابكنا نكعبد ما طغوتي واناب الى الله نواكرد الى الله سبحانه وتعالى هذه الاناب انابه من انابه اولياء الله عز وجل الى الالهيته سبحانه وتعالى واط ما اولياء والله سبحانه وتعالى ونضرلي مع الله عز عز وجل واناب الى الله لهم البشره هو واط تطت بشاره نزوري توكوا الله سبحانه وتعالى فبشر عباد بس وبشريه وجما غوما الذين ambao يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا وانا اسكيزا منينو مزوري نواكفتا يلي اليو مزوري اللهم اجلنا منهم يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته